بسم الله الرحمن الرحيم دار العاصمة للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع دار المنار تقدم سلسلة دروس وعبر من حديث مقتل عمر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحوين والآن مع الشريط الثالث إن الحمد لله تعالى نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 عن عبر بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب أيام بالمدينة وقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما أتخافاني أن تكون قد حملتم الأرض ما لا تطيق قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل قال انظرا أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق قال لا قال عمر لئن سلمني الله لأدعن ارامل لأهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب قال أي عمرو بن ميمون إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدات اصيب وكان إذا مر بين الصفين قال استو حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النحلي أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رفيقا فقال إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا باس وقائل يقول أخاف عليه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم أو وقدم في الإسلام ما قد علم ثم وليت فعدلت ثم شهادة قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي قلنا وصلنا في الدرس الماضي إلى, هذا إلى آخر هذا الكلام فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال رد علي الغلام قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك وفي هذا في هذه الوصية من عمر بن الخطاب رضي الله عنه للغلام نقف على فائدتين الفائدة الأولى في مسألة طول الإزارة فإن أهل العلم على قولين في هذه المسألة فمنهم من أفتى بالتحريم تحريم اسبال الإزار ومنهم من أفتى بالكره، والراجح الصحيح في هذا الباب أن اسبال الإزار حرام وليس بمكروه فقط وذلك لأدلة كثيرة من النصوص ومن النظر ايضا أما من النصوص ففيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عند مسلم وغيره ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيله ولقوله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه فبعض العلماء حمل المتفق على المقيد في هذا الباب وقال إن المنهي عنه هو الجر خيلاء أما إذا جر الغير الخيلاء فهذا لا شيء فيه وبعض الناس استهان بهذه المسألة استهانة كامله وعدها من القشور وإذا رأى رجلا يعظ أو رأى رجلا ينصح في هذه المسألة فإنه يعنفه لا سيما بعض المتأخرين الذين كانوا يتتبعون رخص العلماء فكلما وجدوا قولا لعالم تدينوا به حتى لو كان على خلاف الدليل وهذه حقيقة مصيبة لأن تتبع رخص العلماء نهى عنه أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله لما قال إذا أخذت برقصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله لكن إذا انتقيت رقصة كل عالم يعني غلطت كل عالم اجتمع فيك الشر كله وبناء على هذا المذهب الردي وتتبع الرخص اهدروا نصوصا كثيرة في أبواب كثيرة أيضا فمثلا بعض المتصدرين للدعوة ويعني الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ومن سار في فلكه زي كتنسف القرضاوي وأمثال هؤلاء الذين يتتبعون الرخص ولا يقفون عند حدود الدليل أقول مثل الشيخ محمد الغزالي أنا أوصي الذاهبين إلى كوريا الجنوبية ألا يفتو بتحريم رحوم الكلاب فإن القوم هناك يأكلون الكلاب وليس عندنا نص يحرم هكذا يقول ويوصي أيضا الدعاء في بلاد أوروبا وأمريكا ألا يشترط وجود الولي لنكاح المرأة؟ قال إن المرأة هناك حرة والمرأة هناك لها شخصيتها المستقلة منذ تبلغ فلا معنى على الإطلاق إننا آتي لأصد هذه المرأة وقلها لا لا بد من الولي لإتمام الزواج. فإذا إذن إيه أيضا نقول لا نكاح إلا ولي لا هذا الكلام غير وارد على هؤلاء النساء ليه لأنهم عندهم حرية قديمة. ويقول يعني أنا لو أوقف الإسلام واحد على ترك نص، وثم بكل اسف يستشهد بقول إبراهيم النظام المعتزلي الخاسر، لما أتى على انشقاق القمر، برغم أن أحاديث انشقاق القمر متواتره يعني مش أحاديث أحد، والقرآن أيضا اقتربت الساعه وانشق القمر، فيقول الصحابة الذين هذا الحديث أن القمر انشق فلقتين، فلقة على يمين الجبل وفلقة على شمال الجبل. يوم إبراهيم النظام هو المعتزل هذا القبيح يقول إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده طب هو ابن مسعود هو اللي رأى هذا الحديث وحده لكن المعتزل أمعروفين من أجهل الناس بطرق النقل عندهمش أي فكر على الأطوال وزاك تدد هؤلاء إذا قرأت مصنفاتهم كل الأحادث اللي بستشول بيها أحادث ضعيفة موضوعة ومنكرة يعني إزا مخشاري صاحب الكشاف الرجل المشهور اللغة والمشهور صاحب الكشاف هذا معتزل وكان يعادي أهل السنة ويصف أهل السنة بالحمير المكفى المكفى يعني المبردع يعني ايه جدود مجدود علي البردع وفي أبيات أهل السنة عرضوه فيها ابيات فائيه كان يصف أهل السنة بكل نقيصة فيها لو أنت طالعت كابل الشيخ لزة لو لوجدت أنه جمع كل الأحاديث الضعيفة والموضوع ما يعرف أي شيء على الإطلاق عن حاجة اسمها نقل ولا حاجة اسمها صحيح ولا ضعيف ولا حاجة اسمها بخاري ومسلم ما يعرفش المثال دي على الإطلاق فهذا النظام الجاهل يقول إن القمر لم ينشق لابن مسعود وابن مسعود هو الذي روى هذا الحديث وحده فيم ينكر هذا ويأتي الشيخ غزال لأنه أرضى أيضا مزدى البضاعة هو في علم الحديث وكانش عنده أي فكرة أيضا لكل أسف عن هذا الباب فيأتي بقول إبراهيم النظام ليرد الحديث المتوادرة عند أهل السنة والجماعة يقول لا أنا لا أكفر أي واحد يرد حديث في الإسلام يأذن كل إنسان يستطيع أن يرد حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يكفر طالما ولم يكن معلوماً من الدين بالضرورة، وهذا لا طائل به. فنحن إذا تتبعنا هذه المسألة، وإذا كل إنسان لم يعجبه حديث تركه، لصار الإسلام متروكاً على جملة المسلمين. يعني إذا لو نظرت إلى جملة المسلمين ونظرت إلى جملة الإسلام، لوجدت لو الإسلام متروكاً بالكلي، أنت تركت نص وغيرك ترك نص وغيرك ترك النص الرابع وغيرك النص المئة ألف وغيرك النص العشرين، خلاص انتهى الإسلام ولم يعد الإسلام حاكماً. المرأة اللي هي تريد أن تنكح نفسها بغير ولي نقول هذا لكاحهم باطل عايزه تكفر تروح تكفر تروح في داهل الليل إن الإسلام جاء ليحكم لا ليحكم فلو جاز إن كل واحد يترك نص لا يعجبه لأنه تلبى أيام الجاهلية على خلاف الإسلام إذن ما فائده الإسلام إذا الإسلام ما نقل هؤلاء ثم هل نحن فعلا ليس عندنا نص في ديننا يحرم لحمي الكلاب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أنها كما في الحديث الصحيح عن كل ذي ناب من السباع ومخب من الطيب وهذا حديث جامع من أحاديث عليه الصلاة والسلام لانه لأنه أعطى صفة لغير المأكول ولو أراد أن يعدد غير المأكول لما أحصاه عد، يعني لو حبينا نعمل كده لست بكل المحرمات هنعد في بعض الحيوانات ما كانت ما كان معروفة في ولاية العرب فلو أنا قلت ما في حرم الأسد والضبع والفين ومش عارفه وأعود عدد هيفتني فوجدت حيوانات أخرى ما أقصيها عددا، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أعطى صفته، فحيثما وجدت الصفة في حيوان فهو معه مقصود بالتحريف، وهذا أبلغ، وهذا أش... يعني آكد في مسألة الحصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أنهى عن كل ذي ناب من السبعة ومخرب من الطير أو لا جمع كل يأكل الكلام، وانت رايح يتابع الإنسان ما فيش داعي صدوم عن الإنسان بتركه بناه بالناهي عن الحوم الكلام، وهكذا في كل لا هذا الكلام كلام على خلاف منهج السلف كلهم. على خلاف منهج السلف جميعا. يبقى إذا إحنا لما نأتي على هذه الأحاديث ونفشيها في الناس فبعض الناس يقول لك هذا قشور وهذا تشدد. لا أنا أقول لك حديث في صحيح البخاري مثلا امراه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتي شعرها يتمعط يتمعط يعني بيصحتلو أحلكه. وبعدين البنت دي كانت في ليلة زفاف. امها بتهيئ بنتها لتزف الى زوجها طب حنزفها أرعى ولا حنزفها نص شعرها رايح فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي ان ابنها بنتها شعرها بيصر فهل ممكن نصل شعرها يلبسها باروكه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال زور مع ان في ناس الان بيفتوا بالباروكه يقول لك طالما زوجها ما تلبس لزوجها جائز لأن هي إيه؟ لا تتجمل إلا لزوجها والتجمل للزوج مدعا للألفة والمودة والرحمة والعشرة ومش عارفين والكلام الكلام ده لك جاء طب ديف ليلة في ليلة زفافه في ليلة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وانكر عن مرأة وقال زوج بل هناك ما هو أشد من ذلك وهو في البخاري أيضا أن مرأة كانت معتدة في العدة يعني تعرف المرأة المعتدة لا تتزير في فترة العدة وإذا لا تحط كحل ولا تحط عطر ولا الكلام ده فجاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابنتها اللي يفترت العدة تكاد عينها تذهب اصابها مرض في عين وعينها هتروح فممكن تكتحر من باب العلاج احو ده اظن بقى يعني ده ضرورة انا استخدم كوحل من باب العلاج فقال صلى الله عليه وسلم لا ولو ذهبت عينه احنا بقى لو فينا الفتوى دي هو ده التشدد والتنطع والكلام ده ولفتوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وإن ذهبت عينه فمسألة القشور نحن عايزين نضبط حدة القشر دي ما هو القشر وما هو اللب وهل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يسمى بقشر على المعنى الدارج عند الناس بمعنى قشر يعني لا فائدة منه مثلا أو لا قيمة له هذا الكلام غير موجود ولا يقوله إنسان يؤمن بالله عز وجل ويرضى النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنه له حتى في المستحبات ما يليق أن يقول قشر على اعتبار ان القشر المطروح عند الناس ثم إننا لو رجعنا وعلى سبيل التنزل سميناه قشره فإن اللب لا يحيى إلا بقشر فحياة اللب وجود القشر وإلا أولولي أي ثمر في الدنيا هل نبتت بلا قشر يعني الموز والبرتقال والكلام ده لو أنت كده عريته كده القشر بتاعه ينبت كوز الدورة لو أنت أخذت الغلاف ده ينبت الشجره لو أنت أخذت القشر وأبقيت اللحاء تنبت أبدا إذن لا حياة للب إلا بالقشر فالقشر في غاية الأهمية بالنسبة للب فهذه الأحاديث يقولون عنها قشور، ويقولون أيضا عن تسوية الصف وإيقاف الناس في الصفوف الكلام لديهم الكشور أيضا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تسوية الصف لا تسوون لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم فتخيل الاختلاف الوجوه مبني على اختلاف القلوب وتنافرها فيكون تنافر القلب بسبب عدم تسوية الصف بين القشر اللي هنا؟ هذا لب كله، وأخذه لك إعفاء اللحيف عنده من القشور. يقول لك الموالق طيبه القلب ده اللي هو ملك البدن. لا يأمر الجوارح إذا كان إذا كان قد اشتد عزمه، ويعني لم يتشاجر في أودية الباطل والضلال لا شك أن القلب سيأمر بالحسن ويأمر بالمعروف. إنما القلب الذي لا يأمر الجوارح بتقوى الله عز وجل بأقل في خلل. قلب كلما كان صاحب عزيمة أمر الجوارح الجارحة إنما تستقي قوتها من القلب الجارحة تستقي قوتها من القلب فإذا عزم القلب على شيء انفعلت له الجارح فتخيل الإنسان بيعم بيفعل المعاصي كل معصية يجدها يقترف فأين قلبه وأين عزم قلبه القلب مغيب تمام فليقول المهم القلب ويهمل ما هدي الظاهر هذا رجل غافل عن معنى عمل القلب غافل عن معنى عمل القلب لم تكن اللحية أبدا من القشوط. وإلا لماذا فسق علماؤنا الذين أحلقونا لحاهم لما تقرأ في أبواب الشهادات في كتب الفرق القديمة كتب العلماء يردون شهادة حلق اللحية ليه قال لك لأنه مرتكب لحرام والذي يرتكب الحرام مرتكب لفسق وهذا أظهر هذا الفسق اظهره يعني مش جى ورا جدار وعمل معصيه لا ده بارز الناس وبارز الله كمان هيوم يقول لك ايه ترد شهادتك ولا تقبل شهاده ابدا لكن الان طبعا احنا ما نستطيع ان نتبنى هذه الفتوى ليه لان عمت البلوى بحلق اللحيه ولو اننا رددنا الشهادات بسبب حلق اللحيه لنسد باب الشهاده تقريبا وخذلك فاي المصلحه بتقضي قبول شهاده بعضهم على بعض لكن انا أريد أن أقول الذي أستشهد به أنه لم يكن من القشور أبدا حلق اللحية حتى يكون فيه العلماء هذا الكلام الشديد فمسألة القشور ما عندنا في ديننا قش أصلا وإذا سلمنا بهذه التسمية فنقول لا يحيى اللب إلا بقش فنأتي على مسألة إصلا الازار إلا هو بقول لك إنها قش فباحتج الشيخ المذكور الذي ذكرته آنفا بأن الإسبال المحرم للخيلاء أما لغير الخيلاء إذا كان يعني عادة الناس الأكابر كده يطولوا الهدوم ويطولوا الملابس إذا كانت عادة يعني خراسي يمشي الناس على عادته لأن الناس بتعتبر إن قصر الثياب اللي تقيم ولازال الناس يستهزئون بالذين الذين يقصرون ثيابهم والغريب العجيب في المسألة أنه يحتج بقصة منكرة باطلة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب يقول إن الإطالة الإزام كان شارة العظماء زمان وجاب قصة جبل ابن الأيهم إن هو رجل كفرعا جبل ابن الأيهم ده مختلف في إسلامه أصلا يعني ابن عساكر يقول لم يسلم وكذلك ابن عبد الواحد أيضا قال لم يسلم وبعض ابن كثير قال قيل أنه أسلم وكذلك فهم مختلفين في إسلام جبل ابن الأيهم كان رجل المصراني قيل أنه أسلم فالقصة بتقول ان جبل كان يطوف حول الكعبه وكان هناك رجل نصره رجل أعرابي وراه فجبل مطول هدومه ازاره فالاعربي داس على إيه؟ داس على ازار جبل فجبل ايه استدار ولكنه اما الاعرابي ما قصرش برضه كمان وايه وعجب فازاي بقى يضربه فقام واخده وجره كده وراحوا المين لعمر بن الخطاب إني ده ضربني إزاي وأنا جبل ابن الآيهام والكلام ده واخذلك فقال له أنه ضربني ألمين ثلاثة وأنا ضربت ألم قال له عمر إيه انطمه بدله وإذا كان ضربك ألمين زيادة أديهم له. وخلاص فهذا الحكم لم يعجب جبلة ابن الآيهام واخذلك فغضب والتحق بالروم وتنص خلاص كده طب فين الشاهد للحكاية في قال لك أن عمر ابن خطب ما قال لهش أخي أصر هدوك واخذلك طالما لم يكن له قصر بقى إذارا يبدل على إنه أقره على طول الإذار وإنه هو إيه يعني برضه إيه ما شاله المسألة على سلسة إيه كبارة يعني القصة لم تصح أصلا القصة دي لم تصح أصلا إنما الذي صح هو الذي نقرأه في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب لما سمع ثناء الغلام والغلام بقى بعد ما الباب نظر إليه عمر فإذا إذاره يمس الأرض قال رد علي الغلام وعمر الخطاب بيعاني من سكرات الموت وراجل بقى مطعول وهذا لك ثم يقول رد علي الغلام دا لو كان قشر ولا كان أمر بسيط كان عمر ترك وهذا لك إذ لهذا الغلام مندوح أنه هو يطول ولا ما يطولش لكن كون عمر بخطاب في هذه الحالة التي يعصر على مثل صاحبها إن لأ المعروف عنها على المنكر يقول لأ رد علي الغلام ويرجع الغلام يقول لأبنى أخي ارفع إزارة فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك هو ده الصحيح عن عمر لو عايز يحتاج عن عمر وفي أثر آخر صحيح عن عمر بن الخطاب رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنة عن خرشة ابن الحر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا وقد أطال إزاره قال له أحائض أن فقال يا أمير المؤمنين وهل يحيض الرجل قال نعم لما أسبلت إزارك لأن إسبال الإزار لا يكون إلا للنساء واخبلت قال فأتى عمر بمشكب حاجة دي مقص كده وقص ما زاد عن الكعبين قال خرشة من الحر فكأني أنظر إلى خيوط الإزار على عقبه يبقى الأمر ده القشور ولا كده كان عمر بن خطاب بواز لهدوم ويقصه له كمان آدس صحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يمكن هذا وهو مد... م... هذا الرأي متماشي مع الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إزمال الإزار والعلماء بيقولوا من علامات الكبيرة ما توعد صاحبها بالنار أو باللعب أو بالطرد أو ما أشبه ذلك فأي نص تجد فيه توعد بالنار يبقى بأن بباب الكبائر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أسفل الكعبين من الإزار في النار فلو كان امرا مستحبا أو كان في مندوحه للرجل انه يفعل لما توعد فاعله بالنار لا يتوعد بالنار الا لتارك الواجب فان ترك الواجب توعد بالنار لكن واحد عنده فسحه والشرع تلو فسحه لماذا يتوعد بالنار اذا الذين قيدوا هذا الحديث اسفل كعبين وازاره في النار قيدوه بالحرى ازاره من القيلاء لم ينظر الله اليه فقال لك كلمة من الخيالات دي تصلح أن تكون قيدا لهذا الحديث العام أسفل الكعبين من الإزارة في النار قال لك بأن الحديثين على ضوء بعض الآية أسفل الكعبين من الإزارة خيالاء ففي النار قال لك كده بإيه تلتائم الأحاديث ويستقيم معناها نرجع بقى لأصول أهل العلم هل فعلا يصبح أن نحمل المطلق على المقيد في هذا الباب العلماء قالوا إذا الحمل المطلق على المقيد له اربع حلاف من ضمن الاربعه دول اذا اختلف الحكم واتحد السبب في نصين او في نص ما فلا نحمل المطلق على المقيد يعني قال لك لو في حديث اتى بحكم ما بالحرمه رصد نصان نص مطلق نص مقيد النص المطلق اللي هو ليس يعني لم يقيد بصفه يعني احنا مثلا لما نقول فتحرير رقبه مؤمنه يبقى لا يجزئ تحرير الرقبه غير المؤمنه ليه لانه قيد الحكم بالايمان خلاص كده غير لما نقول فتحرير رقبه ونسكت تحرير رقبه صار مطلقا يبقى اي رقبه تجزئ رقب كافرة رقب مؤمنة ذكر انثى حر عبد كبير صغير رقب خلاص. لكن إذا قيدتها بذكر الإيمان يبقى لا يحل إلا القيد الموجود في النص. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة فقيد نفي النقاب بالاحرام خلاص لكن لو قلنا لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين زين يبقى هذا يشمل الحل وليه ينحل الحرب لك لكن لما قال المحرمة فقيد الحكم بهذا كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له فكلمة صالح أخرجت الولد الفاسد فالولد الفاسد لا يعني ينفع والده يبقى ولد صالح لكن لو كان النص ولد يدعو له يبقى أي ولد فاسد والله صالح وهذا لك وبعدين ولد أخرجت غير الأولاد يبقى ابن خاله وابن عمته والكلام ده هو ما ينفعوش زي الولد ليه لأنه إنما قيد المسألة ايه بالولد أي الذي ينسب إلى أبيه فالحكم الذي أتى مقيدا بيبقى موصوف والحكم إنما يتنزل على صفة بخلاف المطلق المطلق الذي لم يحد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن ابي داود أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ومن جر إزاره من القيلاء لم ينظر الله إليه النص كده كله على بعض مش حديثين لا حديث واحد أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ومن جر إزاره من القيلاء لم ينظر الله إليه أصبح عندنا بطعين حكمين حكم الأول اللي هو إيه أسفل الكعبين من الإزار ففي النار والحكم الثاني من جرّ إزاره من القيلاء يبقى نفهم من كده إن الكلام الأول يتنزل على غير القيلاء وإلا لما كان لذكر القيلاء في الشطر الثاني أي معنى واضح كلام يعني أسفل الكعبين من الإزارة ففي الناها ومن جرّ إزاره من القيلاء فلما ذكر القيلاء في المقطع الثاني وما ذكرناش في المقطع الأول علمنا إن القصد من المقطع الأول أن يكون الجبر بغير القيلاء خلاص طيب هل الحكم واحد في المقطعين ولا مختلف الحكم مختلف الحكم الأولاني في النار والحكم الثاني لا ينظر الله إليه خلاص كده يبقى اختلف الحكم ولا اتحد اختلف الحكم خلاص طيب السبب متحد ولا مختلف السبب متحد وهو الجر الجر في الحالين واختلت إسبال الإزار في الحالين الأولان أزبى للإزار في النار والثاني أزبى للإزار قويا لائما لا ينظر الله إليه يبقى السبب متحد وهو الجر أو الإسباب والحكم مختلف إن الأولان في النار والمثاني لا ينظر الله إليه قال العلماء علماء الأصول إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيم يبقى كل واحد يوجاه منفكر فمن فعش باء أن أنا أقول إن حديث من جر ازاره من الخيلاء مقيد بحديث حديث اسفل الكعبين من الزلف في النار مقيد بحديث من جر ازاره من الخيلاء ده حديث لوحده وده حديث لوحده وقد صرح بهذا الامام الذهبي رحمه الله في كتاب سير اعلام النبلاء في ترجمه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقد ورد حديث اللي هو بيتكى عليه أيضا الذين يقولون ب يعني عدم حرمه الجر مطلقا الا اذا كان الخيلاء حديث رواه الامام احمد في مسناده بسند صحيح على شرط الشيخين هو يرويه عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن عمر بن... عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رااني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إزار جديد يتقاقع تقاقع لسه منش بفرع كده لسه مسك حلو يعني وخبرك. فقال من فقلت انا عبد الله فقال إن كنت عبد الله فارفع ازارك قال فرفعته قال زد قال فرفعته إلى نصف الساق فقال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه خلاص قال ابن عمر فجاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزار يسترخي وأنا أتعهد. فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيالاء. والحديث في الصحيح ولكن بغير هذا بغير, بغير هذا التمام وهذا السياق كله. من جرى إزارا من الخيالاء لم ينظر الله إليه. أبو بكر الصديق قال إن أحد شقي إزار يسترخي وأنا أتعهد. قال لا إنك لست ممن يفعل ذلك خيالاء. فقال باء إذا باء ما فعلش خيالاء يجوز. وهذا من أعجب الاستداد أولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من يعرفه ويعرف سيرته يستحيل وأقول مستحيل مستحيل يتصور أن يخالف أبو بكر الصديق أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان في أدنى المستحبات واخذلك بالإضافة لأن أبو بكر الصديق ما جر إزاره أصلا إزاره كان فوق الكعبين كان مشدودا فوق الكعبين لكنه كان نحيف. كما في طبقات ابن سعد من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلت على أبي بكر الصديق فإذا هو رجل نحيف خفيف اللحم أبيض وفي طبقات ابن سعد أيضا بسنة فيه الواقدي أحمد بن عمر الواقدي وهو متروك قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رجلا نحيفا يسترخي إزاره من على شكوه لأنه نحيف فيقوم ازاره ينزل إيه من فيوم في يتعاهد ولذلك يقول ان احد شقي ازاري مش كله ولا يتصور واحد يفصل هدوم يطول شق ويرفع شق لا يقول ان احد شقي ازاري يسترخي وعلينا السيف اتعاهدوا اي بشده الى اعلى واختلك فهل يقاس على ابي بكر الصديق اولئك الذين يرخون ازرهم عم يروح للترز ويقول له هات لحد ويجيب بقى بالمزورة كده لحد الارض ويقيس هل يستوي هذا الذي جر إزاره عمدا مع ابي بكر الصديق الذي يسترخي إزاره بعدما شده مسجولا فوق الكعبين ثم إنه يتعاهده فوق ذلك هل يمكن لصاحب نظر وتامل ويعرف معنى القياس ممكن يقيس أولئك الذين يتعمدون على هذا المعذور هذا قياس كما يقول العلماء من أبطل القياس على وجه الأرض ليه؟ لأن قياس النقيض على النقيض وإنما القياس أصله إنما يقيس النظير على النظير للاشتراك في علة الحب فما في أي وجه شبه بينهم الاثنين بين أبي بكر الصديق الذي قال إنني يعني أتعاهده فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنك لست ممن يفعل ذلك خيالات ولو سلمنا بهذا لو سلمنا أن أبي بكر الصديق شد إزاره فهو جر إزاره فهذا مستثنى بالنص يبا هذه خصوصية لأبي بكر الصديق وإلا لماذا, لم ي... لماذا فرق بينه وبين ابن عمر في أصل المسألة لو كان الحكم عام يشمل الجميع فكانش فرق بين ابي بكر وعمر وعبد الله بن عمر فلما قال لعبد الله بن عمر زد ارفع إزارك رفع أنه زد حتى وصل نصف استهد فدل ذلك على أنه خاص بأبي بكر الصديق على التسليم على التنزل يعني إن هذا خاص بأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يا عمر طيب لو سلمنا لو سلمنا إن الأمر كما يقولون من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه هم اخذوا الحكم بالجر عن طريق إيه قال لك عن طريق المفهوم ما هو النص يا منطوق يا مفهوم كل نص له منطوق ومفهوم إلا إذا كان المفهوم هدر لعلة اخرى خلاص؟ يعني مثلا قلت لك أكرم جارك ده منطوق الكلام الأمر بتاعي لك أكرم إيه جارك طب عكس الكلام إيه لا تهن جارك مش كده يعني بطن الكلام يفهم من الإكرام إنك انت ما تضربوش انك انت ما تطردوش برغم ان انا لم امس على المسألة دي لكن كلمة اكرم جارك مفهومها انك انت تفعل كل شيء يكرمه مش هقعد اقول اكرم جارك ازاي مش هقول لك مثلا اكله وشربه وبيته وبعدين فسحه ومش عارف ايه مش هقعد ادي لك بقى تكرمه ازاي لكن يفهم من كلمة اكرم جارك من هذا الامر ان كل باب يدخل في الاكرام تعمله له يبقى مفهوم ان انت اكرم جارك منطوق النص اكرم جارك ومفهومه مفردات الاكرام وخبرك زين فالحديث يقول من جر إزاره من الخيالات ألا كيد المفهوم المخالفة ومن جر إزاره بغير الخيالات جاه هلاس إذا إذا هو أخذ الحكم بتاعه بدليل المفهوم والعلماء بيقولوا إذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق قدم منطوق على طول والأحاديث الناطقة بتحريم الإثبال أكثر من 15 حديث فأنا لو جاز لي أن أنا انصب التعارض ما بين إن الصين لا واجب علي أن أقدم دلالة المنطوق لصراحتها على دلالة المفهوم إذ دلالة المفهوم لا تنحص فإحنا لو قلبنا هذا الحكم على أي وجه كان لا خرجنا بمنع إسمال الإزار خلاص؟ بالإضافة لأن إسمال الإزار فيه تشبه بالنساء كما في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم من جر ازاره من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة قالت أم سلمة يا رسول الله فماذا تفعل النساء بذيولهن قال يرخينه شبرة أي فوق القدر الأصل يعني هو الأصل إيه؟ إن يكون فوق الكعبين بالضبط تعرف الكعب اللي هو العظم الناتئ في أسفل الرجل فوق القدم ده الأصل يبقى هنفترض ده العظم الناتئ ها هو ها يبقى الأصل الإزار يبقى الحد هنا فمسلمة بتقول إيه يا رسول الله ماذا يفعل النساء بذيلهن؟ قال يرخينه شبرة يبقى إذن من أول الكعبين المرأة إيه تطول شبرة خلاص كده يبقى حجار على الأرض ولا؟ لا أم مسلمة قالت إيه إذن تنكشف أقدامهن برغم إن شبرة هو قال لك تنكشف أخدامهن قال يزده زراعا وهذا لك يعني يرخينه زراعا ولا يزد يبقى أصل الحكم أصل الحكم إيه؟ أن يكون الإزار مجنودا فوق الكعبين ثم رخص للنساء يبقى أصل الحكم لكل الرجال ثم رخص للنساء حتى لا تنكشف أخدامهن لأن المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة فإذا خرجت استشرف الشيطان يبقى إذن الرجل الذي يرغي ذيله متشبه بالنساء وإنت لما ترى زياء الرجال والنساء تضرغ يعني تقلب كفيك عجبة المرأة لبس زي الرجل على السن والراجل لبس نفس المرأة على السن تلاقي المرأة لبس شيبة لنصف نصف الساعة. مع إن المفروض الرجل يعمل كده المفروض إذرة الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم إذرة الرجل إلى أنصاف ساقيه والراجل بيجرجر بهدوم زي الايه زي الست يبقى اذا اطالة الايه إطالة الازار هذا فيه تشبه بالنساء بالاضافه لان ايضا اطاله الازار حتى لو سلمنا للقائلين بمسألة الخيلاء بنقول انه ينبغي ان يمنع من الجر سدا لذريعة الخيلاء لان الجر مستوجب للاسبال والاسبال مظنة للخيلاء لا سيما إذا كان في عرف الناس ان الـ الـ يعني تقصير الثوب مسخ هم بيعتبروا أن تقصير ثوب مسخ والناس يعودوا يتفرجوا عليه ويترياه عليه ويقول لك أنت كده لازم تبقى صاحب إيمة كده إيمة يعني يعني دولة انتقال على الأرض فهذا كله باب إلى الخيالات وقد جاءت الشريعة في نصوص كثيرة بسد الذريعة سد الذريعة وإل يعني الشيء قد يعني شيء لا يكون ممنوعا ولا منهيا عنه لذاته إنما يكون منهيا عنه لما يؤدي إلى الفساد خلاص فسدا لذريعة أن يؤدي إلى الفساد نؤفني الباب عليه يبقى أصل الـ الـ هذا الباب كله أو هذه القاعدة هي الأصولية وهي أحد الأدلة في أصول الفقه تعالى في أصول الفقه أربع أدلة متفق عليها قرآن سنة إجماع قياس وتمن أدلة أخرى مختلف في الاحتجاج بها اللي عمل للصحاب والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع وشرع من قبلنا والعرف وسد الذرائع. واخبارك فسد الذرائع ده لا يكون الحكم في الأصل محرما لذاته إنما لما يؤدي إليه من الفساد زي النظر النظر إلى المرأة الأجنبية ليس محرما لذاته إنما يحرم لما يؤدي إلى الزنا لأجل هذا رخص للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية في حال قطرة والعلماء يقولون ما منع سدا للذريعه يباح للمصلحه الراجحه فالنظر منع سدا لذريعة الزنا لكن لما كان النظر إلى المرأة وحتى ما يعني ما الرجل لا يطلق بعد ذلك ويرجى ديمومة العشره بينهما قيل له انظر خلاص مثلا اتقاء مواطن الشبهات لسلامة العرض الاشهار في الزواج لسلامة العرض لما احنا بنجوز اثنين ونشر هذا الزواج علشان ما فيش حد يطعن في عرض المرأة والعرض الرجل بخلاف ما اذا اثنين اتجوزوا سكيتي كده واخذلك الناس تقول ده داخل البيت ده بيعمل ايه فيقوم يطعنوا على عرض الرجل والمرأة فيقوم انك لا نعمل الاشهار لأجل هذا فالاسبال هذا الإطالة الازار وان لم يكن للخيلاء في الأصل فإنه في نهاية الأمر قد يؤدي إلى الخيلاء فإذا كان الأمر كذلك إذا يمنع سداً للإيه سداً للجريعة بالإضافة لإن إسبال الإزار مظلة تعلق النجاس بالإزار وقد رخص للنساء علشان المرأة بتطيل ذيلها يشب يذرع رخص للنساء عفواً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المساله بي. إن المرأة ممكن يمر ثوبها على نجاس قال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعد. خلاص يبقى هذا الحكم خاص, بمين؟ خاص أيضا بالنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن أن يطلن ذيولهن من شبر إلى ذراع فنظر لأن هذا ممكن يتعلق بالنجاسة أمدلهم حكم آخر خاص بهم فالقصد إخوانا مساله إسمال الازار هذه كبيرة وهذه محرمة والعلماء الذين قيدوا بالخيراء لم يكن عندهم حق في مثل هذا التقييد. فيبقى العلماء على قولين قول الأولاني بالتحريم وهو الصحيح فالقول الثاني وهو الكرام الفائدة الثانية من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أي حال وفيه قوة نفس عمر رضي الله عنه كما قال ابن سعود يعلق المسعود كما في الأثر الصحيح عنه يقول وعجب لعمر رضي الله عنه لم يشغله ما كان فيه عن القيام بحق الله لم يشغله ما كان فيه من معالجة المرض عن القيام بحق الله تبارك وتعالى وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض واجب على كل مسلم بحسبه على حسب الدرجات الثلاث المشهور في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي اللفظ الآخر في حديث المسعود وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردال من إيمان إذن مسألة الناهج عن المنكر مسألة القيام بحق الله تبارك وتعالى ينبغي أن تقوم بها على قدر جهدك ولا تقصر حتى لو كان هذا المستمع اللي انت بتأمره تنهاه لن ينفذ شيئا مما تقول هذا حق الله عز وجل فانت بتؤدي حق الله ايه الطرف اللي انت بتأمره استجاب استجاب استجاب باستجاب فانت ايه فعلت الذي عليه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا وكما قال الله تبارك وتعالى: "وإذا قالت أمة منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أن جينا الذين انهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس لمكانهم يفسقون فاستفاد الذين امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لما جاء العذاب رغم ان هؤلاء لم يستجيبوا وقيل لهم لما تأمروهم لما تنهوهم عن المنكر ولن يسمعوا الكلام قالوا معذرة إلى ربكم أي أننا نعذر إلى الله نقول يا رب نحن أنكرنا يا رب نحن فعلنا وقمنا بما أوجبته عليه ليه لأن النهي عن المنكر من حق الله عز وجل هذا من حق الله عز وجل إنما مسألة أن نهيك أو أمرك يجب نتيجة هذه مسألة ما عليك يعني شيء في عدمها يعني أمرت ولم يأتمر نهيت ولم يأتمر ما عليك شيء من هذا ولذلك كل المنكرات التي يعني نعيشها الآن من التفسخ الكامل عن احكام الإسلام وظهور طبقة المرتدين مرة أخرى هؤلاء الذين يرفضون أحكام الله تبارك وتعالى بل صرح واحد من أكابر الصحفيين وقال بعد وليمة هذا الوغد الذي نشرتها وزارة الثقافه يقول انا أجيز لاستهزاء بالمقدسات بشرط يعني انت تستهزئ بالمصحف تستهزئ بالبيت الحرام تستهزئ بالكعبة اجيز الكلام بها لانه داخل في باب الابداع واخدلك ومن حوالي خمس ست سنين ولد عمل مسرحية وهو يوم واحد بس اللي المسرحية عملت فيها وهاجت الدنيا انه عمل الكعبة رسم الكعبة بالكارتون وعايز يقول يعني ان الكعبة دي عند الناس اللي معاهم فلوس والناس دول اصلا متفسخين وفتاعه هو بس ايه منظر بس عايدي يقول الكلام ده فرسم الكعبة بالخشب يعني الكلام ده وسل بكده وطبعة واحدة عريانة بترقص على ظهر الكعبة ده كان في بلايك المصرحية وبعدين من تحت بترول من تحت الكعبة عشان يقول يعني ان الناس اللي هناك دول ناس اصلا متفسخين والقصة مش قصه المعدوم الكعبه والكلام ده فلما هاجت الدنيا يوم يحتجوا لي يقول يا جماعه انا مسلم والله شو انا لبس دبلة فضه اهو ادي قصاره اللي عنده لبس دبلة فضه مش لبس ذهب تاخدالك لان حرام انما يلبس الكعبه واحده تطلع الكعبة وترقص عريانه فوق الكعبه لقدام المسألة دي فهناك يقول اللي هذا اللي الرجل ان لا مانع من الاستهزاء المقدسات ولا مانع من سب الرسول ولا سبب الله بشرط ايه الشرط بقى قال لك انه ما يكونش معتقد ده بقلبه وهذا يعني مثلا لو عايزين نعمل مصرحية مصرحية فيها ابو جهب وابو لها ومصرحية فيها نفس الوقت فيها بلال وابو ذرل وبعيد صحابة وعايزين يعمل احواء او امية بن هيمسك بلال بن رباح اللي شغال عنده هيجلده فيقوم امية بقى, بقى. امية بيسيب ربنا وبيسيب الرسول واخد بالك يقول لك يا اخ ما هو كافر ها فهو لما يكون بيمثل ضربه جاهل وسب ربنا ما هو ابو جهل بقى تاخد بالك ازاي او ابو لهب يقول لك طالما بيمثل اذا ما اعتقدش المسألة واخد بالك ازاي وربنا سبحانه وتعالى ما هو قال في القرآن ان قالوا على النبي عز وجل انه شاعر وكاهن ومجنون اه اللي يقول الكلام ده قمه ابن خلد بس ما يقولوش محمد ومصطفى ما يجيش واحد محمد ومثل له ضربه جاهل ويلعن ربنا ويلعن الرسول عليه الصلاه والسلام ويلعن الدين وسب الكعبة ويقول لك أصلا ما بيعتقلش أصلا بمس قاد الشرط العنق ويعتصم 350 صحفي تنقض الصحفيين عشان يفرقوا عن إيه عن رواية حيضة ويدافعون عن الإبداع وهذا لك طبعا دي مشنا أشخيقة جسينا وإن كنا نرى فيها بشرة لإن لما الكفر يظهر حيكون في مقابله إيمان صاف زي ما كان في مكتب الضربة مكة كان إيمان وكفر لما الصحابة هاجروا إلى المدينة ظهر النفاق فالنفاق ده بيغر ممكن أي واحد حتى من خيار المسلمين يتورط بوشاية منافع. زي ما حصل لحسان بن ثابت رضي الله عنه وزي ما حصل لمصطح بن أساس مصطح اللي نشر حديث الإفت ده رجل بدري شهد بدرا حتى عائشه رضي الله عنها لما سمعت أم مصطح تقول تعيسى مصطح قالت بئس ما قلت اتسبين رجلا شهد بدرا شهد بدراً والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار أحد شهد بدراً الحبيبين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عل الله الطرع إلى أهل بدر فقال أعماله ما شيره قال غفرت فبرغم أنه بدراً وبرغم أنه مغفور له ورغم أنه من أهل الجنة إلا أنه بسبب شاية المنافقين لا ان ابتلأ فلما يكون في, منافقين في منافقون في المجتمع المسلم ممكن يغر أهل الإسلام بخلاف لما يكون في كفر صريح لا يتوارى يبقى أنت خلاص عرفته. فيحصل نوع من التمايز ويحصل نوع بقى من الانحياز إلى الجماعة المؤمنة يبقى أنت عرفت بقى ان دول مؤمنين تبحث إليهم ودول كافرين يبقى إيه منهم فهذا الظهور الذي ظهر به علينا من نشر المنكرات والدفاع عن المنكرات إحنا بقى مهمتنا أن ننكر. برغم أننا نعلم أن هذا الصياح سيذهب أدراج الرياح وإن هذا الذي نشر سيعلم وتعلم مراتبه وحيأخذ حوافه وحيترأيك كمان برغم أننا نعلم هذه الحقيقة إلا أننا لابد أن ننكر وأقول هذا لا يجول وهذا حرام ليلى أن إنكار المنكر من حق الله تعالى فإحنا بنؤدي ما علينا من الحق إنما بقى هل يزول المنكر بهذا الإنكار أم لا يزول لمسألم الشغلين إذا استطعنا أن نزيله أزلناه لكن إحنا فعلا عاجزه أن نزيله يبقى لا يبقى إلا أن ننكره هذا المنكر إذن إنكار المنكر واجب حتى لو كنت تعلم سلفا أن الذي ستنكر عليه لن ينفذ شيئا مما تقول وها هو عمر رضي الله عنه ينكر وهو في هذه الحالة ليقوم بحق الله تبارك وتعالى وهذه ثمرة الاستقامة على أمر الله طول حياته برضو حازيننا استفيد من المسألة دي بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك أمان لما موت أول ما يقولوا يقول لا إله إلا الله وفكر انها كلمة سهلة هو بيحتضر قل لا إله إلا الله ممكن لا لا يستطيع أن يلفظ بها إلا إذا كان عاملا بها في حياته يوم يستفيد منها وتزل وتذل على لسانه وتبقى خفيفة على اللسان لكن لا إله إلا الله دي من الجبال الرواس لا إله إلا الله من أجلها ألقي إبراهيم في النار ومن أجلها عاد الأقوام جميع الرسل وذبح يحيى عليه السلام وحاول اليهود صدر عيسى عليه السلام وأخرج موسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة كل هذا من أجل إله الله ولا يزال أهل الإيمان على مثل هذا حتى تقوم الساعة لا يزال بسالة الضغط والارهاق والارهاب الحقيقي ضد هؤلاء حتى تقوم الساعة فلا إله إلا الله ممكن تكلفك عنقا لا إله إلا الله تكلفك وظيفتك لا إله إلا الله ممكن تلقي بك في السجن إلى آخر رمض في حياتك فكلمة إيلة مش سهلة واحد يقول لا إله إلا الله فكلمة سهله لا لا إله إلا الله هي الدين كله بحمله بثقله فهل يتصور هذا الحمل الثقيل اللي هي الأمانة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في آخر الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا ان يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فهذه الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض من حملها لا تتصور إن الإنسانك ممكن ينطأ بها كده وانت لم تعمل بها في حياتك عشان كده عمر بن الخطاب ساغ له واستقام له وسهل عليه أن يأمر بالمعروف وأنهى عن الممكن لأنك انطل حياته كده خلاص يبقى هذا أيضا من ثمرة إيه الاستقامة على أمر الله عز وجل أن يوفق المرء إلى السداد وإلى التوفيق في آخر حياته قال فلما ادبر اذا ازاره يمس الارض قال رد علي الغلام وطبعا الغلام مش معناها ايه الغلام الصغير برضه انت ممكن تلاقي واحد يقول لك انت اصل إزار ازار ده اللي عايز غير لسه الاحكام الشرعيه ما جاتش عليه زي مثل ولد صغير لما يلبسوه ذهب يقول لك اصل لسه لم يجع عليه قبل التكليف واصل لبس الذهب حرام على البالغين انما ده لسه ولد صغير سنه خمس سنين ست سنين سبع سنين فلبسوا ذهب بيقول لك اصل ده غلام بنقول لا الغلام الغجل قد يسمى غلاما إلى سن الأربعين فيقال عنه غلام وفي هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الكبرى في كتاب العلم قال أن عن زيد بن ثابت واحد جاء سأله مسألة فقال له اذهب إلى أبي هريرة فسأله فقال له ولماذا لماذا أسأل أبا هريرة طب أخذ الله لماذا أسأل أبا هريرة قال ان كنا جلوسا انا وابو هريره ورجل الان وقلنا ان واحد يدعي ويؤمن الاخران على دعائه فدعا فدعوت وامنا صاحباي ودعا صاحبي وامنت انا وابو هريره ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتنا قال ماذا كنتم تفعلون قلنا يا رسول الله واحد بيدعي واثنين ايه يامنونه قال فدعوا وانا معه فكان الدور على مين على أبي هريرة فقال ابو هريرة اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى فأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد بن ثابت وصاحبه ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى فقال سبقكم بها هذا الغلام الدوسي هذا الغلام الدوسي وكان لأبي هريرة من العمر أربعين عاما أو فوقا أربعين عاما قال فلما ادبر إذا ازاره يمس الأرض قال رد علي الغلام قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأثقى لربك يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فان لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا المال أول ما ينبغي على الإنسان إذا علم أنه ميت أن ينظر في دينه لأن الدين يحبس صاحبه كما ثبت في الأحاديث الكثيره والتي صحه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الا يصلي على صاحب دين فجاء يوم فجاء في يوم من الايام بجنازة فسأل عليه دين قالوا نعم فقال صلوا على صاحبكم فقال رجل أنا أؤدي دينه يا رسول الله وصل عليه فصلى النبي عليه الصلاه عليه ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي تعهد بسداد الدين لقيه بعد ذلك بيوم أو يومين فقال له هل أديت لدينا صاحبك؟ قال بعد يا رسول الله يعني لسه دفنينه سميت فلما أدى الدين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال عليه الصلاة والسلام الآن برد جلبه فأول ما ينبغي أن يعتني به المرء الدين حتى لو أتى الدين على التركة بكامله لو لم يبقى للورثة مليم واحد وينبغي عليه أن يؤدي دينه في حياته إذا قدر لين كثير من الورث سيقول لك الحي أم المي هو ما ربنا يغفر له ويرحمه ولا ينظرون في دينه هو محبوس ويعذب ودول يستمتع بمال فهذا أول ما ينبغي على المرء أن ينتبه إليه دين عمر الخطاب كبير ستة وثمانين ألف درهم في حديث جابر عبد الله أن هذا الدين سال عنه عبد الرحمن بن عوف لما قال عمر بن الخطاب لابنه أدم علي من الزيد عبد الرحمن ساله وما سبب هذا الزيد فقال في نوائبه كانت تنتابني وانفقتها في حجج حججتها فلا يلزم عمر بن الخطاب وجوبا ان يؤدي هذا المال ليه لانه انفقه في خلافته فكان ياتيه مثل الضياف باعتباره أمير المؤمنين كان ينفق من جيبة مع ان بيت المال الأصل نتكافل بهذه النفقات ولو أن عمر بن الخطاب قيدها على بيت المال لكان ذلك جائزا له لكن أراد أن لا يتعدل في الدنيا فاعتبر ان كل المسألة دي في حكم الدين عليه ولم يكن عمر هو اللي هو الوحيد في الصحابة اللي كان عليه هذا الدين الكبير فأكبر دين انا وقفت عليه يعني على صحابي كان على الزبير بن عوام الزبير بن عوام كان عليه ألفي ألف ومئتي ألف ألفي ألف يعني 2 مليون 2 مليون و ألف والحقيقة يعني, هو يعني هذا له قصة طريقة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فرض الخمس من صحيح وهذا سبب الدين ده ايه البخاري روى عن عبد الله بن الزبير الذي صار أمير المؤمنين بعد ذلك قال لما وقف الزبير بن العوام يوم الجمل دعاني ها في نيوم الجمل فتنا اللحظة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وقتل فيها الزبير وقال قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لأراني سأقتل مظلوما أي في هذا اليوم وان من اكبر همي لديني افترى يبقي ديننا من مالنا شيئا فقال يا بني بع مالنا فاقض دينك المهم ثم قال له يا بني اذا عجزت عن شيء فاستعن عليه مولاي قال عبد الله بن زويد فوالله ما دريت ما اراد حتى قلت يا ابي ومن مولاك قال الله عز وجل قال عبد الله بن زبير فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض دينه فيقضيه فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين كانت بالغابة منطقة كان اسمها الغابة كانت جيدة وكان أرضيها جيدة وإحدى عشره دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر قال عبد الله بن زبير وإنما كان دينه الذي عليه إيه سبب على اثنين مليون ومثين ألف أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه طائح مشوار فيقول له خلي دي عندك أمان لك فيقول زبير لا ولكن سلف فإني أخشى عليه الضيعة فيوم حتى لا يضيع المال لأن عارف المؤتمر لا يضمن يعني لو واحد الدك أمان ولا خلي دي أمان عندك وضاع جألص مثلاً وسرق الدار بما فيها الأمانة لا يلزمك أداء الأمان والمال ليس في ذمتك خلاص المال ليس في ذمتك واحد ألق خذ المبلغ ده واصلوا لفلان أنت لشغال برة ألق العشر وراء الدول وديهم لفلان وانت في المطار اتفتشت خدوه واخذلك إزاي؟ أو وقعوا منك بدون تقصير ولا إهمال منك لا يلزمك أداء هذا الإيه؟ هذا الدائم عشان كذا الزبير بن العوام كان واحد يقول له خد ده أمان عندك يقول له لا إني أخشى عليه الضيعه أي إذا ضاع لا يلزمني أداء فتنخرم مرواته فهو عشان يحفظ مرواته ولا يطعن أحد في أماناته يقول لا ده لي دين عليه يبقى في زميته فكان ينقل الامانات إلى دين قال اللي إيه لكثر الدين على الزبير بن العوام خشية أن تذهب مرواته بضياع للأمان فيقول يقول عبد الله بن الزبير ويعني إنما كان بينه الذي عليه أن الرجل كان أثي بالمال المال اياه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فاني أخشى عليه الضيع وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان البخاري على الحديث ده علشان الجنة وما ولي إمارة قط. بواب على الحديث بقوله باب باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا وهذا هو لم يلي إمارة ولم يكلوش وظيفة واداين باثنين مليون ومئتين ألف طب حيسد منين وهو لو باع الأرض بتاعته اللي في الغابة واحداشر دار في المدينة ودارين في البصر واحدة في الكوبة واحدة في مصر ما يسدوش المبلغ ولا يجيب عشره حتى طب ازاي بقى هيسد. وهو قال لك إيه إذا عجزت فاستعن مولاي واخدرك فاستعن مولاي وهو ده الذي يعني جعل يعني الدين يسقط من عليك قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف فلقيه حكيم بن حزام أحد الصحابة المشاهير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين شوف يا أخي الصحابة وتعبيراتهم كم على أخي من الدين ويا اخي أخي كلمه كلمة أخي دي بتتركك القلب لأن الأخ أغلى من الإبن وهكذا ينبغي أن يكون أخوك أغلى من ابنك واخدالك وانت لما بتتعطر بتقول ايه أخ يعني في المصيبة بتستحضر أقرب الناس إليه من أقرب الناس إليه أخوك واخدالك عشان كده استخدام لفظه الأخ بتحنن القلب فقال يا ابن أخي كم على أخي من الذيل فقال فكتمته ما رضيش يقول له الرقم لأنه الرقم فضيع قال مئة ألف عليه مئة ألف قال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه تجد منين مئة ألف أخذلك فقال له عبد الله أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف قالوا عليه قالوا الرقم الحقيقي قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به قال وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين و ألف شبها لإيه الأرقام اللي جاية أرض الغابة كل ملك الزبير كان إيه كان الأرض الغابة دي 11 ضرب المدينة و2 بالبصرة واحدة من كفة واحدة من مصر هو كل ملكه فكان اشترى أرض الغابة وسبعين ألف فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف هي دي البركة بقى يعني دافع شريحة بمية وسبعين ألف باعها بمليون وستمائة ألف ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليواثنا بالغابه اللي لودين يجي في الغابه اللي هو المكان عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400000 فقال لعبد الله ان شئتم, إن شئتم لكم عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر الكريم جدا جدا يعني لعبد لو يعني لكم فقال عبد الله بن الزبير لا قال ان شئتم فيما تؤخرون سيد الناس اللي اللي مستعجلين وخلوني أثر واحد قال له لا ليه إيه اللي مأوى قاله مولاه هدل مأوى قاله والله ما وقعت في قربة قط إلا قلت يا مولى الزبير اقضي دين الزبير فاقضي فودل مقام الدل قال فاقطعوا لي قطعة خلاص يعني الغابة دي الأرض اللي بوزعها دي قال يقطعوا لي حتى كده بالإيه بالمبلغ قال عبد الله لك منها هنا إلىها هنا أسمع حتى كده وقال له دي بالربع متر قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف بعد اللي حصل بعد البعدة كله فاضل أربعة أسهم ونصف فقدم معاوية ابن أبي سفيان وعنده عمر بن عثمان والمنذر ابن زبير وابن زمع إلا أربعة دول كان فقال له معاوية كم قومت الغابة قال كل سهم بمئة ألف يعني بعد ما باع الكل ذا يتفضل أربعة أسهم ونصف برمية ألف ونص قال فقال المنذر ابن زبير قد أخذت سهما بمائة ألف وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما بمائة ألف وقال ابن زمعة قد أخذت سهما بمائة ألف فقال معاوية كم بقي قالوا سهم ونص قال فأخذته بخمسين ومائة ألف خلاص قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف اللي بمئة ألف ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه واخدلك اجي الورثة قالوا ايه اقسم بيننا ميراثنا. فردت رمس الدين الدين اسم لما قال لا والله حتى أنادي بالموسم اربع سنين موسم الحج يعني من كان له على الزبير دين وما ومرضى شدي للورثة ولا من لي ليه لما ياخد دين الميت فاخدلك فظل اربع سنين ينادي من كان له على الزغير دين داين فليأتنا بعد الأربع سنين قسم الميراث الزغير معوام كان متزوج بأربعة فلما قسم الميراث كان حظ كل امرأة ألف ألف ألف يعني أدي مليون أدي أربع مليون اربع نساء في, في ألف ألف يبقى أربعة مليون ومئتين ألف يبقى أربعة مليون وثوانونون ألف 4 مليون و8000 كان حظ كل امراه هذا النصيب الوث وكذلك ايضا من الصحابه اللي كان عليهم دين كبير انا بقول الكلام ده ليه عشان اذا كان عليك دين استعن مولاك استعن بمولاك وقل خالص التوجه الى الله عز وجل سيقضي عنك دينك فانه هو الغني الحميد فأيضا من اللي كان عليهم دين كبير كان عبد الله بن حرام رضي الله عنه وهو والد جابر بن عبد الله الانصاري قال جابر بن عبد الله الانصاري لما كان صبيحة يوم احد دعاني أبي في السحر وقال يا بني إنني أرى أنني أو سأقتل في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضى عني ديني كان دينه ألف ألف وستمائة ألف مليون وستمائة ألف فاقضى عني ديني واستوصي بأخواتك خيرا كان جابر بن عبد الله له 9 خوات بنات، وهو ذكر الوحيد. لما بقى قامت رحلة الحرب، دارت رحلة الحرب، في روح قتل عبد الله بن حرام ودفن هو عمر بن الجموع في قبر واحد. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد". عبد الله بن حرام وعمر ابن الجموع. قال: "فكان أبي ممن إيه ممن قتل". فكان جابر بن عبد الله الأصغر من غزوة من الغزوات، و. حصل بين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحوار قال ما أعجلك يا جابر قال يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال بمن نكحت قال بأي من كانت بالمدينة قال فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك فقال يا رسول الله إن عبد الله ترك لي تسع نسوة خرب خرب يعني عنه شغير ومخوة البنات يعني فكرهت أن آتيهن بخلقاء مثلهن تكون برضو كمن صغيرة السن يعود يلعبه مع بعض هو عايز أمه مش عايز زود واختلك ولد الوفي ضحى برغبته الشخصية في سبيل تنفيذ وصية أبيه وهكذا النبلاء دايما النبلاء كده تلك الأخ الكبير بيصرف بسع على أخواته بعد وفاة الوالد وهو الآيب بالترد كله يجوز أخواته البنات وجاز أخواته صبيان ويحرم نفسه ويجد لذ في هذا العطاء هو نفسه بيستمتع، يرمي إرش على إرش وطافح الكوت زي ما بقوله، وبعد ذلك كل ما يجيب حاجة وسط رغته ولا يأخوه يحس بأنه قدم عليه، وأحذره هذا لا يتعاله إلا النبلاء، فقال يا رسول الله إن عبد الله ترك لي تسع نسوة خرق، فكرت أن آتيهن الخرقان مثلاً، فقلت هذه أجمع لأمر أرش، قال أصابته ورشد قال ما فعل دين عبد الله، فقلت يا رسول الله إنه ترك ألف ألف وستمئة ألف. الف فقال بعني جملك يا جابر قلت هو لك يا رسول الله قال لا بعني. قلت هو لك قال بعني. فاشتراه بثنتي عشرة أوقية على أن يعطيه فقار ظهره إلى المدينة وخلاص هو اشترك جمع بس ايه يدل ظهره يفضل راكب عليه الحديد المدينه المدينة لك. قال هو لك فلما جابر بن عبد الله دخل المدينة قابله قاله فحكى له قصة الجمل فخاله لام لامه قال لماذا بعت الجمل وهل لنا ناضح غيره وأعدي لومه أنا ما كنت أستطيع أن أفعل شيء رسول قل ما أعطني شاء له لا وخذلك فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت أرسل المال إلى جابر قال له وأبقي الجمل واستعن به على قضاء إليه عبد الله وخذلك هو ما كمشهر يشير الجمل ولا حاجة لكن برضو عايزي ساعده لكن بطريقة نطيفة ثم قال له إذا حان جذاذ نخلكم فآذني أهل النخل لما يجي آخر الموسم عشان أقطع بلح والكلام ده قال أذني أي أرسل إلي فلما حان جذاذ النخل أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الثمر كله الثمر كله بين يديه عليه الصلاة والسلام فسمى الله وبرك وقال أين أصحاب الدين فجعل يعني يحثو من هذا البلح ويعطي حتى قضى الدين كله قال جابر وبقي لنا مثله أي بقي لنا من التمر مثله فهو يستعين مولات فهو الانسان اذا كان عليه دين لا سيما إذا كان رجلا نبيلا يعني زي مثلا قبيصه بن لما آآ يعني آآ كان عليه حماله في الجاهليه فلما عجز عن ادائها فجاء يستعين باموال الزكاه فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعين باموال الزكاه تحمل حمالة في الجاهلية هي قبلتين هيقوموا على بعض يقتلوا بعض ليه؟ القبيلة دي لا فلوس عند القبيلة دي طيب حسين النحت الزماء النزود فأم واحد نبيل كده راجل بقى من اللي هو هي قلمة يجود الزمان بمثلي وقال لا خلاص لا تقتلوا الفلوس عليها خلاص لكن أعطوني مهلة مرت المهلة وعجز أن يأتي بهذا المال إذا تحمل الرجل حمالة كمثل هذه أراد أن يحقن الدماء والكلام ده فليأخذ من أموال الزكاة إذا عجز أن إيه إذا عجز العطاء الحمالة من ماله وهكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فسعكس بعض الناس النبلاء يقضي حوائج الناس ويدين وهذا لك ثم لا يجد وفاء فإحنا بنقول له إذا يعني كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله فأبشر عين الله عز وجل سيقضي عنك دينك كما قضى دين هؤلاء الأولياء فعمر بخطاب قال يعني انظر في مال آل عمر فإن وفى فبه، وإلا انظر في بني عدي بن كعب اللي هما البطن اللي منهم عمر الخطاب مباشرتها فإن لم تفي أموال البطن هذا المباشر عدي بن كعب فالتمس في قريش اللي هم القبيلة بقى تعرف القبيلة فيها بطون فبني عدي بن كعب كانوا بطن من قريش قال فخذ من قريش ولا تعدهم إلى غيرهم وهذا ما يبدو لثقة عمر بن الخطاب أن في بني عدي بن كعب وفي قريش من يسد هذا الدين هذا كان يعني 86 ألف لحاجة تعتبر بسيطة بالنسبة لقريش كلها ولا تعدهم إلى غيرهم لأنه في الغالب سيوف... سيوفون دين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ونقف عند هذا القدر من الحديث ونجيب عن بعض في سؤال عاجل كتب يعني انه مهم وعاجل مسألة حضور المرأة الحائض إلى المسجد لسماء درس العلم و... ال... الذي اعتبناه واعتقده أنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد وليس هناك أي دليل صحيح صريح في هذا بل بنى الفقهاء هذا الحكم على حديث منكر كما يقول الإمام أحمد بن حنبل وهو حديث لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض وهذا الحديث لو كان صحيحاً لكان قاطعاً للنزاع ولكن لا يصح بل هو حديث منكر لم يبق إلا حديث واحد فقط وهو إن حيضتك ليست في يدك وهذا الحديث ليس صريح دلالة على المطلوب بل الذي يتبادر من هذا الحديث هو ما فهمه الإمام النسائي رحمه الله لما روى هذا الحديث في سننه وترجم عليه بقوله باب استخدام الحائط باب استخدام الحائط ثم روى هذا الحديث، وإنما قال هذا الكلام لي لأنه كان شائعا في المدينة بين اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة أن المرأة الحائضة لا ينتفع بشيء منها، فكانت المرأة إذا حاضت لا يؤكل لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يضاجعوها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة كان هذا العرف هذا العرف اليهودي سائد في المدينة، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخالف اليهود. فلما رأى هذه العادة قال اصنعوا كل شيء إلا الجماعة فقالت اليهود إن هذا الرجل ما يريد أن يدع من أبرنا شيئا إلا خلفه فكان السائد ان المراه الحائد ما تمسكش حق بإذا ولا ينتفع بها فعائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمره فوطة يعني قالت إني خائف أي إن المراه الحائد لا تمس شيئا فقال لها بل هذه الخمرة فإن حيضتك ليست في يدك وهذا يدل على أن الحيض لو كان في اليد لما جاز لها إيه أن تتناول هذه الخمرة لأن دم الحيض ماجس واخذلك فالنساء لما يقول باب استخدام الحيض هذا الفهم متبادر إلى معنى الحديث أكثر من القول بأن المرأة الحائض لا جزء ان تدخل المسجد لا علاقة لهذا الحديث بمنع دخول المرأة الحائض من المسجد إلا على سبيل التأويل وهذا التأويل قابله تأويل آخر وزاحمه فليس أحد التأويلين أولى من الآخر يبقى على الأقل بقى أن احنا نحط تولين أول بعض ونسقط ونسقط دلالة هذا الدليل يبقى لا لينا ولا عليهم خلاص يبقى لسه المسألة كما هي فأين دليل التحريم لا يجوز دي كل مرة حيض المسجد قال لك أن المرأة الحيض أصلاها دم الحيض ناجس قلنا دم الحيض المرأة بتضع خرقه الدم أصلاً مش هيوصل للسجاد ولا هيوصل لأرض المسجد ولا الكلام تأخذ ذلك بالإضافة لحديث المرأة حديث عائشة رضي الله عنه صحيح بخ قالت كانت امرأة وليدة تأتيني فكلما جالستني أنشدت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني كانت واحدة وليدة كده أما يعني كلما تعد مع عائشة تقولي البيت ده فعائشة بتسألها إيه السبب إن كلما تعد تقولي هذا البيت فحكت الحكاية إنها كانت شرغالة عند ناس وبعدين كان في وشاح وشاح زي شرب كده زي تلفيع واخدلك وكان أحمر وكان نفيس غالي فالمهم المهم جت فكرت ان الوشاح ده لحم قامت خطفته وطارد بيه خلاص فقالوا لها الوشاح فين فانا معرفوش قالوا لا انت سرقتي ده ضربوها فضلوا يضربوها لحد ما كانوا حيموتوه الحدايه بقى لما لقى بقى ان ده لا لحمه ولا حاجة قامت ايه رميت الوشاح ده واخد فلما لمس الوشاح وتاكدوا ان البنت مظلومة اعتقوها واخد فلما اعتقد السنه ذاوي ايه وراح بقى لعائشة رضي الله عنها. عشان كده كل ما تقول تقولي ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة كفر أنجان قالت وكانت لهذه الأمة وكان هذه الأمة حفش في المسجد حفش عن خص نيمة سكانها أعشى المسجد سكانها في المسجد فمعروف إن من لوازم النساء الحيض. واخترك فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حط فاخرجي فإنه لا يحل للمرأة الحائق أن تنام في المسجد أو أن تظل في المسجد، فأخد لك. ولا يقولن النقائل اللي علىها كانت يائسة من الحيض، لأن إحنا بنقول إن هذا خلاف الأصل. ما عندناش دليل إنها كانت بتحيط أو لا تحيط يبقى الأصل نهائي إنها بتحيط فإذا قلت لا تحيط قلنا هذا خروج عن الأصل، فأنت المطالب بالدليل وإلا الأصل معنا إحنا، وهو إن المرأة إيه؟ إن المرأة بتحيض. فأخد لك. لا دليل في الحقيقة على منع المرأة الحائض من دخول المسجد وهذا الذي أعتقده في هذه المسألة. والله فعلت. واحد يقول يعني إن الجماعة اللي هم يتكلمون عن البروكا وكذا بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني أنها المرأة إنها تصل شعر ابنتها بشعر آخر لأن ده تزوير على الزوج. لكن لما الزوج يعرف إنه أرعى وبتلبس له ببروك على طول يبقى خلاص معنى التزوير راح. تفضل. وهذا رأي فاسد لأنه في مقابل النص. هاه؟ هذا رأي فاسد لأنه في مقابل النص لا يجوز لأحد أن يبتكر علة ليست في النص. بل علّة تضاد النص وترفع حكمه واخذلك لأن العلّة لأن هذا مفهوم المتكلم ولا ينبغي أن يعود هذا المفهوم من المتكلم على إفضال حكم النص، وهذا إجماع هذا رأي في مقابل فهو وفاسد الاعتبار يقول ما رأيكم في من يذهب إلى أن الشبر في قوله يرخينه وشبرا من أول نصف ساق المرأة لا من الكعب طبعا الكلام ده خطأ ليه؟ لأن أم بتقول إيه؟ اذن تنكشف أقدامهن ما قالش تنكشف سيقانهن مما يدل على ان الأصل هو القدر الجائز للمستحب يعني الشبر يفيد من أول القدر إيه؟ الجائز مش القدر المستحب يعني هو لو من أول نصف الساب كانت أم سلمة ما ليش تنكشف أقدامهن؟ إنما نقدر مقدر رجلاك الله أهداء فأشفقت أم سلمة إن لبست النساء كلبس الرجال ورابع الإدار أن يظهر القدم بس مما يدل على ان كان ايه او من أول الشبر من اول إيه؟ من أول الكعب مش من أول النصف السفلي يقول كل قد سميته حديث الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما فيما معناه لا تتبول اتجاه القبلة وكان كان المياه عندنا وعندك اتجاه قبلة فما الحق هو أبو أيوب الأنصاري الذي روى هذا الحديث قال فلما دخل الشام وجد المراحيض في اتجاه القبلة قال فكنا ننحرف ونستغفر الله فإذا انت استطعت انك أنت تنحرف في اثناء قضاء الحاجة فهذا هو الواجب عليك واخذلك فإن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا نسعى قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فصلى الله وسلم وبرك الله محمد والحمد لله رب العالمين أخي الكريم أختي الكريمة وختاما تقبلوا تحية إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالتعاون مع دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع على أمل لقائبكم بإذن الله تعالى في الشريط التالي من هذه السلسلة تم الإخراج الصوتي والهندسة الصوتية باستوديو الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة مهندس الصوت أحمد فرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته